أسمعنا الحمد لله يا <متصفيق> وصل الله خير الرحيم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام كتاب الصيام صوم كتابيه صومك كتاب الصيام صوم كلمه العربيه وخرب الصاك باليدى الامساك شيء دون كايسيده الصوم حيث إذ الله قران قيسو كو شيغي الرحمن صوما فلم نكلم اليوم المسيح هي صوم انت ارى الله الرحمن كدتي وحن مدي صوم ما صوم عادي عام شيب الى صوم عام سويه وكا بذلك عرفت نصوي استعمال الجرينو نابقه دبيالي نيخ لوريجري ولكن خين صيام وخين غير صائمة تحت العجاجي واخرى تعلق لجماع آه لم يجيسي ساس والنجري خير صيام فرضاء مصن يو خير فرضاء <تصفيق> الصومنين تحت العجاجي واخرى تعلق لجماع ساس <تصفيق> والنجري اللهم سلام عليكم حق الشرعي اللقاء عنه يا حق الشرعي هو حرر وإمساك المكلف بنيه من الخيط الأبيض إلى الخيط الاسود عن تناول اطيب بيلي والاستمائي والاستقاء محل ايلها هذو المهم والمساك السقد على المفطرات بنيه مخصوصه في وقت مخصوص بشرائط مخصوصه وان لا حيسته لي غولين لو وحيلا وحفروا ايو اذن اسمركا وقتي معينا وصلاة الصباح لك بقلابه هذا على دون تكد عيساء شروطنا اللي يمده وآيه اللهم صلى الله عليه وسلم صوم كماركو حقوك صواب اللوضيه سويدية فقه هذا غيبه كميده وحيدا من آدم عليه السلام النبي آدم بك صواب اللوضيه قرآن ولا لك فهمك وإله وحور يا أيها الذين آمروا كتب عليكم الصيام كما كتب حال الذين من قبلكم كوي ديكورين سن لوغ وا دويين باليد مرخه اربعه وحيد او مختص بالود النبي الله ادم, بعض آدم او بعض العلماء صد صد معلومات ان الصوم إذا <تصفيق> كنت تدعى بشري صدق من المرأة اللي قتب إلهي إنه حذر عدقلالنا فتح الباري وخشيغيه لكن يجب أن أعطي الله أممه حقا ينوري بسكت يجب أن الله أممه اللهم استعاموا عليه التغلال يجب أن أعطي الله أممه أهالك كله إذا كنت أعطي الله أممه يجب أن أعطي الله أممه يجب أن نقول ريسومي الجنين ويهودي النصارة إلى بشري رمضان واجب كواهي دعون ودقيبك من الوشيغي رائع وعندما يكون هناك يهودي هذه صنفة المالكة في رمضان حال الوادبية وحال الوادبية سندي اللواط يهدي لنا شعبان حال الوادبية لأن معالم التنزيل ومعالم التنزيل الغير في أشياء سندي اللواط يهدي لنا حال الوادبية أبو ما جاء وحكوم في أفرغية الهلال بشارة الإذن والسومق وفك صوم نصر ناطلي يو الفطر أفرطانها في رمضان بشي رمضان اللهم سلام عليكم وحدثني يحيى عن مالك عن نافع من عبد الله بن عمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرمضان بشي رمضان, رمضان مشايقه فقاله الحويري لا تصوموا هسو حتى تروا الهلال بشي رمضان بشي رمضان مشايقه ولا تفضلوا هافرونه حتى تروه بشي إلا على الارتين هالسوء يدنا هافرونه وصومك هجبينه إلا بشا أراتين فإن غمّة هدير الله ميرضوال عليكم دوشينه فقدروا له أقدر صداً فإن غمّة هدير الله يدضوال عليكم دوشينه وردشينه لأنك قرر عورير إيا الضرائي وحجران فقدروا له صداً فقدروا له صداً معنا الشعبان صداً كيدا وحدثني عن مالك من عبد الله بن الدينان عن عبد الله بن عمر من الله صلى الله عليه وسلم على وحوره الشهر بشو تسع وعشرون صغالي الله تنبو نقطع فلا تصوموها الصومنا حتى تروا الهلال بشع لا كارتين ولا تفطروها أفرنا حتى تروا الهلال كارتين فإن غمها الدين الليل قبونا عليكم دشين فقدروا له صدا كما مقدران dheega muxaadaro asaas sare muslimno soo sare hadan waxa lagu soo dhig kara laba arriibood laba arriibood oo kaliya lagu soo dhigara imma bishi indhaha ay la saari taar sharbi maaha im markaas waxa weeyay cid waliba aragto aqf muslim ah hadhu arqo sidaas amar qax wax weeyaan ayaa lagu wada soomaya laakiin laga iyo dammaan kana ee la soo baya is is kummat la ila yihin oo aadadu is kummat la oo soo baxdo is kummat nay nacdo haday kala dugan yihiin les wuxuu xusay tabeekarana kalaafal maraal iyo ka dugan tahay markii ramadaan laga bixiye ee إنه مرقص وحاوهيان أي اللهم استعمال عليه التخلام صدًا كشعبان تاريخ تاريخه لكنه بس ومفره تاريخه وشق ابن آدم ابن آدم كان لديه بمحاذاته يخضي ويسهب مرقص وحاوهيان إلا إنه وافق ضمهيانه جوي قاسر وافق ضمهيانه حلو اسكنك رماء وحاسر أنسو عن مالك عن ثور بن زيد الديلي ثور بن زيد الديلي والهبري الديلي البحري المدني وامروات السته وخالي يبص لمي ابو ضاوي يترميد لساي وما جاهله وكورحمان افلت سنه سايحين في واديها وثقه لما خلص دح اللي حاطه كم يديه ما ضنت رحيم الله وتعالى بقول لي يا صدر يا شمر راوي الله ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان بشهر لا تصومها السميره حتى ترو الهلال ان شاء الله ولا تفطروها فري حتى تروا الاكار تفي غم عليكم عند الله ان دبوا لا فاكلوا عدد ترى رمي السرعه العده ترى رمي السرعه وايه فاكملوا العدد 30 الشط كما ترى رمي وبه قا يحدث لي مالك عن انه بلغ مال وحسو غاري انه بلغ وحسو غاري ان الهلال بشر رؤي في زمان عثمان بن سيبا العرقي وقت النبي عثمان عفان رضي الله عنه وارضاه بعشيه قلب العرقي فلم يخطر عثمان عثمان مناصر قلب العرقي فلم يخطر مرء فرج عثمان وعثمان, وعثمان, وعثمان. حتى انصاله وقلب يستي وغابت الشمس على دين عيد الله مستعى عليه تقولا قال يحياه حويري سمعتم مالك مالك مغلي ويقول أرنيا في الذي كيراه أرقيا هلانا رمضان بشر رمضان وحده كليجي إنه يصوم صوميا لا ينبغي ما هبانا له يساقا أن يفقر إنه أفضى والحال هو يساقون يعلم أقياهي أن ذلك اليوم مالك يساقيه برغمضان بشر رمضان قال مالك حويري ومن رأى هلال الشوال ليش الشوال قف أركوا واحده كله فإنه لا يفضر مع أفريه لأن الناس الضتفو يتهمون ويتميان على أن يفضر إنه منهم حقه وقام من ليس قف معموماً أن أمن حينه ويتميانه قفل حوياً أي قعر خان لوحوريه مهل الدين معهم ويقوله حوراً أولئك كواس إذا ظهر عليهم wa yaqulu hukuranaya qafku laaika ku wuxu ku oranayaa ila dhahara marxu usagaalayhim bishooda ila dhahara alayhim marxu usagaalu wuxu ku oranaya qadra ayna lilala bishii ma qaraqnu ku oranayaa wuxuu sheegaya macna war bishii ma qaraqday bu ku oranayaa wa min qasar ka lilala shawal misa shawal dadashadeeda maharram malim wara yasluma fi ayna fur wa yutimmu sawi bayno baa uu is tagay hilaal hilaal lileetii haday ka markaa saxa weeyaan xisiisi weeyaan allatii habeen qas soo tanti imdoontey how can we live in our souls and Allah ta'ala has given us water but man bin afaa waqti qisi hayaa xal arq qisi qalb qana la arqay sedi waxa dhacday waxa weeyaan muurosoomin وخا قال امام ابو الوليد الباجي كتاب في المنتقى في شرح الموطا ليله وشهي اني دك يس خو افرسي يجيب حضي الضور غكدي ب بشان العرقو بشانش بش حل بلات ماها وتعاود بلندن يلا سيرحي جا <تصفيق> <تصفيق> بشانش بالحل بلات ماها او بالمرخصا و يعاود بلندن سدا سيده إذا usmaan taas uu ku dhaqmay oo usmaan wuxuu arkay jishaan galabnimo la arkay bisha cawaaqibaan doontay cawaal la arkti qor inay tahay bila halay bilaatay inay ahaayen waasida suu'iya eh laakin haddii qabla dhuhur wala arkhadashil wala afurqiya wala radamchi bela halar xo waxa iska afuri isla mar kana waxa weeyaan ciida waxa isku duun midriyi diina wakha waxa kalooti ma waxa shax ruhiina walaa taana wuxuu isagu arka bishaan ramadaan uu caliina arka uu افول مايو و سومييه سوو او مالك حقيقان و ان رمضان قمتاه ان افول وا حرام معنا انت ترى و شي هي شوال قفكه كليي اركا ما افوليو دا لواني با لو با شوال سوما منك نرشح لها ضوان رقميه وحفكه ورنيه سو شو صوبه اللهم صل على سيدنا ورسله اي قوان ابو حنيفه احمدي انا هذا بدل كوبي الامام الشافعي ابو صولي اشهبي رحيله وسكافريا ابو شافعي في ثلاثيه وسكافريا وهي اعاده الىه دقتي بسوميه حدو اسا سونكو سو قماضاي وسكافر ووسكافر بيدك لكو قرصم oo moojimaaya ha oo qarsan hoow dewaas tuna muuqatay tumada in la iska idaaraya la raba sadadti uu qarsan yahay hata gabadha xaydadca imarka xusuu iyo marka wax xuleeyso cadeysay mayso ee si hoos soo saarayo marka gudiga beelba ku raaxay يا هو يديو خليسانو عرقبيه ما هو يديو ادك علفانتاك ورنيسا هو يداه في المله لاكور شنو مبلبي يا ما انقودا يالكو اخلاق الرحمه كي قاديا مولته مرقصادلتين قايدو قسطه مرقاط توغل ويما نس انا السلام عليكم هذا هو يرهر قاديتي بيت اديه هو لكن هم جسننا شنو صوصو وحوشه دسي قرو يدهدسي كسو ددلتو الله ما شاء الله سلامه العافيه <تصفيق> انت حسب شنو نغير معها قال يحيى وحويده وصابت مالك المالق ومغلو يقول لهم بدايه صامن الناس في مرخيس صومان يوم رصدوا مالك وحويا مصدريا وهم يغني يظ نورهم مالين ايام انهم مالك اسم رمضان بشر رمضان وكمي هي وفجاءهم ويما ضبطوا وحويا سغيتان لو سغيو ان هلال رمضان بشهر رمضان عبروا الى الارضي ابلغ يوسف انتي سوين بكره يوم المال او يوم محمد وعن يومهم ذلك مالكولا صغيره 33 صدري يكوي هيين هم يغوا يخلدون ويفضليان في ذلك اليوم مالك هاي أي داهم اي تصاعد أي اي تصاعد سعى لصاعد اداءهم الخبر ورقميمادو غير انهم يغوا يصلوا رمضكريه صلاه العيد صلاه العيد كان ذلك كان ذلك كعادته دعهم شو بعد الزواج الشرعي على يد ال شيخ نور فاضل خويان زولي انتي سوشا كديب و باساله ليه اش يقل له شنو تعالى حديه ايضاً اش كسودان مالكاش مالو عيد اجت لكن يقول بابان وكبيديها ام لايليه كديب نقف و يمينا ورتو اشهلي اي واخا ويه رولادان اي دباتي وما تعيد اي تعين لما مرخان الشرع وكله هي سيار خيقه سيار خشل اي walixallo walin dayraadayahay sabar iyo ka wiyaay hada sabar iyo koob aan iyo noqolley sabab waxan noqday sabab waxa uu noqday laakiin dayiid maanta ay tahay ee tashade aadon wax war kale xiliguu yuu dalanka qadaya adiga qabla iyo zawaal uu yimid faafur iyo ciid iyo xuriyad laa zawaal hadduu yimid faafur iyo ciid iyo من أجمع الصيام باب حدا بيهي من اجمع قفقه قانسده الصيام صومك قبل الفجر اجمعها واجماع سديسب الاجماع محل وقل عربي لديه العزم صومها هايدي وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم هاي اجمعوا اي سككنن امرهم امر خويا سككنن ما الاجمعوا اي قانسدين ويان امره امر خويه وخاص اللهم صام صومهم صومهم ان صامنا لا نسحيه الا بنيه مو يعني اجماعا قطع اما واجهوا نقصونكم اما سنها لكن وحكى دوغان صوم كسنها اا لكن صنك مرقى سحوه واجبك إنتاج مرقى قبل الفجر إنها مرقى التي مادة واجبة مرقى قبل الفجر القوانسة هذا كان حديث وحدثني يحييى عن مالك عن نافي عن عبد الله بن عمر أنه كان روحا يقول كيرا لا يصوم وما سوم من غف ميان أجمع سيام الصنك مرقى القوانسة قبل الفجر الصباح الكهور الحديث حديث تقلنا كل صغن وايه حديثك عاشية حديث حصة وحدثني عن مالك عامل شهابي الزوري عن عائشة وحفصة زوجي النبي النبي والمدي السيحة صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك سدع صوك لاك الصغن حديثك أبو ضوذي تسمي للنسائب ويسو صارين سادة التيد النسائب ويحوكو صارين باب اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك باب اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك صلى الله عليه وسلم وحالانا همياش عايز اللهم صلي و عليه سيدنا حديس و هو اا قال لم يقيت الصيامه ثلاثه ايام له خافك حبيبكي ان بارين سنكون قبيي كو قمنين انت وقتك ميدويا نيستا بيدنا هذا واخ يا ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما <محورين> نويت صوم... نويت صوم غد عن أداية شهر هي... عن أداية شهر رمضان إيمانا واحتسابا هذه سنة لله تعالى سلام نويت صوم غد عن أداية شهر رمضان إيمانا واحتسابا هذه سنة لله تعالى نحن عاصل أخريز يصوم معا. يا او ثبت... فبيكamin لا يستعرض هد response بدأت عن طلب glamour لكن الذين يمellt خيشهم مصادرا من مشكلة لغاية البداية يسنان ما يجعلون هذا أ強 Valois استراحه منك في القاريه في راسه مو دابا كاتب هذا سمو نروح اسوا و بادل واحد دينته الاسلام قال يراسه محلها فقلب تراود البهيه غمار خط منجم مرقوا حول قلبي هو ماشي لين ديودا وا قلبك لووو حدلانا وخيله معها لووو جله معها خطاطو شافعيي ودما ما يشي مايشات كانتين مين شافي ليي انا سعم شافعيي سمتين انا سعم اما شافعيي نقوى مدين نقوى و دا في تعجيل الشق دا فر خلصو حدثني أحياء عن مالك عن أبي حاسم سلامة ابن الدينار بليلا أبي حاسم ابن الدينار صمها ويهي وصلاة ابن الدينار عن سهل المساعدة ساعديان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحويري لا يزال الناس ذاتكم كمزوليان بخير خير ما عجل فضر لا يزال الناس بخير خصو خير كمزوليان ما عجل فضر خلق كمزوليان حديث كبخار المسلم بأسوه صاري فلوف يرصم ماذا في وماذا في ina marqaas waxaa weeyaan suusileysay dawaanka ee booma groisin ma ajjalo fithra afurti inta ay dad djinayaa khair sama jigaan mafhuumkum rooma hay maranki afur fadibood dagan khair khair wahaa inuu taga afur gadiif marqaabiga adayo mar haday dacdo iska cun kubilo aadaan ka aadaan baa nagu suunaa war aadaan ka اتكنو واحد لغلو انا واحد لغياما اذنك اني اسوافقان على دبي تركيبه وسورقله اني كذب بيان وعادم كو دبيان وسورقله وصسمى انا غادي على دبيشان كلو خساطو استاذتي واحد عاداي سلاحك كسم مسلم غير واحد غير اي واحد عاداي عبد الله بلال بن ابيكو دوليماات بالك جله مره رسولك داير رسول كده وصوت على ادي سجده على ضهره هنا يقعدوا واسف يكون ورا ده واحنا كامل الدق وينقص عليه ويسقعه فوق <تصفيق> وما ما رسولك اي لمك هذه والادق ودق يسقعه كدي ودغي وين اسق افرن سحاوي يا حديثك وريني يا عبد الله النبي اوفه وعليهاه مثك يا حدو اورتيسه فول لاعد وارسلها مرخو كدغن ويقرصوميسي مرخو فول نو موقديسيو ادو غيركم بولتن كهربات مارخه كا wax cidaas faa'ada qadeeganay si iyo tooqid kan qoran iyo waxaanu dhawaashay ka makhluk weeyaan soo limaa يا sadidba ka khatimbay وكا قالو نودري ميدخلو سمانا النبي جونخرا عفنا يوم اصوت خالد دي بنور دغنا سحورتنا هادا يدوو سهرنا واصومرنا سحورتو لا مصان ايوا لوقو اللهم استعانوا عليه تغلان وحدثني عن مارك عن عبد الرحام بن حرمالة الأسلمي عبد الرحمن بن حرمالة بن السنقة الأسلمي المذني أنسى إذن مصيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ويستفر وامر وصل صلوناها أنسى إذن مصيب السحابس واتابعي واتابعي أي قالوا بحرمالة لا يزال ناصركم كمنزوليان بخير خير ما عجل الفطر أفرقين تهدد الجنيان وحدثني عن مالك عن الشهاب الزهرية عن حميد عبد الرحمن أما عمر وخطاب وعثمام عفان كانوا حيصليان الكويت في المغربة حين ينظران المرخيف في ريان إلى الليلة هبينك على السود يأمذوا قبل أن يفطران إنتين أفري ثم يفطران ويأفريهم بعد الصلاة لصلاة كذب وذلك أولا سنة في رمضان كيف رمضان بوها؟ والصلاة دي إنتي دي, دي, دي, دي, دي aya marxu haysku deeyeen hore markaas ayuu afudayeen macnaheedu ma farxad deeyayeen maaha salaadayta hore u sukadaan aya marxa marku esku madubaado macnaheedu ay taabu salaad dhuruf xagga marxa farxad farisbiyeyu waxa falli baran in markaas u hawayaan salaad ay dambeyso باب ما جاء في حكم بابيه في الصيام الذي يكسون فيه سيصبح وادرسان يا جمل مسوا في رمضان بشروضع سوى جنابه فادرسانيا وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن معمر الانصاري انا بيون اسم مولى عائشه عائشه ضفي حريص بها يحيى عن عائشه كوريان رجل قال وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسموا واقف والحاله هو يسموا واقف مرتغنه هل الباب البابك وأنا أصبحوا أن الغيسة مض Group يا رسول الله رسولك إلهي إني أصبحهم ح Eigوب اللقاء في الجنة الى الجنة والجنة وأنا أريدوا أنه السيام başUma نص... بالسperial نص... نص... نص... فقالهم صلى الله عليه وسلم حي دي وأنا أصبحوا ج lóg أنه عن الجنة والجنة والعم pensa وأنا أريد أنه السيام هو ع tagged شروع سکم إرره وأصبح thin اسك السومبي فقال الله مرغ ج stealsك يا رسول الله رسولك إلهي إني كاذق обще sometime مثلنا مثلنا مثلنا خاص صراغه مثل دينو دي لا ثم فرح اسمه فرح الصراغه هو قسمنا يا وقدر مثل لناوي وي واحد جرى ماشي ميه لا استم مثل لناء انكم ما تجيد قبل قس ما تجيد الله لك لا من ضعف ما تقدم من ذنبكم ولا تاخر اللي يقول فقابل رسول الله بعرضه صلى الله عليه وسلم وقال الحر والله بعضه أرقيه إنا نلأ أرزو أحد الدنيا أنا أكون أين الله هذا أشخاكم كايدينكم أرسنا بذن الله إلهي سبحانه وتعالى وأعلمكم كايدينكم كي يقان بما أتسقي وحان مرقى كعب صني اللهم كعب صنينا يعني إيا وحاوي وحان كبقيننا أنا إلا إذنك أقان وحدثني عن مالك عن عبدالغبه بن سعيد عن عبدالغبه بن الصعيد بن قيس بن عمر الأنسار البخاري الملني بالإلهام يحيى بن الصعيد بأي مرخة صحاب ويان أي مرخة قيس وأووغينا ويحلى صحابه واثقة من رواة ست وكمية وقال يا صدر يا صغال مرخي جدا لبقى هاي بوحيده وأنه كان له يقع أنه عبدالغبه بن الصعيد عنا مبكر من عبدالرحام الحارفين وهي الشام عن عائشته قومي سلامات زوج النبي النبي حاسس كزي صلى الله عليه وسلم انهم على بلا شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله يسبح في واريسا جرم مسقوا جنابه من سنة جماع ترى هذا السب جماعه كيفها طيب غير احتلامين. احتلام احتلام يجمع عينه جماع عادي هي معناها في رمضان, رمضان ثم يصوم خصومي هذا نص الحديث صوصري بس هو واضح صومها وحرمه مقرومه على زمن وحدثني عن مالك عن صمي مولى أبي بكر من عبداللحام الحارث من الهشام أنه صمي بكر من عبداللحام الحارث من الهشام وقال يقول صغاله كنت وحانا انا أي وابي أبوهي عند مروام الحكمبانهين وهو مروام الحكمة أمير المدينة مدينة ملحوينكاها وذكر الله حلوشه مروام أن أبا خضيرته يقول إن من اصبح قصر وابلسه جربنص وجنابر افطر ذلك اليوم مالك استغاو افر فر قال مروان باوخير اقسمت عليك اقسمت عليك اقسمت الهي من قدار يا عليس دصادي الهي من كباري. يا عبد الرحمن عبد الرحمن لا تذهبن ولا تجي واتي الى امي المؤمنين الى امي المؤمنين مؤمنته لبدي هويده ا عائشه وامي سلامه تجي ف فت... فلا فلا تسالن انهما وادوي الديني ان ذلك ركاس لا يقهرهن هذه قنصونه لا انا علم وحي حسينيين وما انت اذا كلام حسيني او الله قري يقيس كوصاف سن يا حرير كنقيه ناغته كذايه اوضان رضي الله عنهما وارضاهما فذهب عبد الرحمن باتغي وذهبت معه من المجيسى التي حتى دخلنا إلى أنه على عائشة عائشة أنه قلنا فصلنا عليها وصلنا عليها وآيه فصلنا عليها وصلنا مثل ما قاله سوري يا أم المؤمنين إن إِنَّا مَوْ كُنَّا رُحَامُ وَهِنْدَا مَرْوَامُ الْحَكَمِ فَذُكِلَ لَهُ مَرْوَامُ بَوْحَلُوشَيْغِيْهِمْ أَنَّا بَعْهُدَيْرَيْهَا يَقُولُ عِلَيْهِهِ من اصبح افتوا وبلسجل من سوق الجنابه افطر وافطر يا ذلك اليوم ما انتي قال عائشه صحيح لي ليس كما قال ابو هريره ابو هريره وحشيه ويخ ما يا عبد الرحمن ترغب من نعيسه عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي داك الرساله الكويده صوب معها وحويه حضراتك الرساله الكويده في عن هذاك الرساله الكويده وحكفيه صو باتين كده ليمه انا واحد اذا دميش اللغمين ايه اترغبوا عما كان اترغبوا مجعشها عما كان رسول الله يوحي رسوله صلى الله عليه وسلم وهي يصنعوا كي سمية تقال عبد الرحمن وحولي لا مجعلا والله بمخاطئه ايه انتو اترغبوا عما كان ذي انتو كون معنايا نعيشوه ايه انتو كون معنايا جعيل ايه مدخش حويا لا والله وإلا والله ذاك هو رتبت إلا والله مجع لي بين غزم وما يقف كل نوع عاص وكلامه حس كبرتم حسنًا طويلة في المضافية طيب عنه فيذ وحيد السيسة هذه لفظين الرغباء فيه هذه اللغة بكينه وفيه كتل لوضه جعل بيته سنيسا عن هذا كتل لوضنا مع يبشيته سنيسا سدلت عنه عنه ما بعض الأسبوع عنه عنه ما بعض عن الأسبوع هل من greث آسفة؟ كان بإطلاق الله بالحيabية ziemlich diren 다른 Spread Media media media reading translations. noir. Jill, please. Light box. sizes. So White box gives you a化 Kalman. warned you О su'll come. Wattah says to him or his son will never forget. variable Quicks.то if you have read of your son or false, then if you choose from Baffah Al Prophet, then if he sewed your son. Assum SS God bless you. When he Lakesan歌, he did not you ثم خرجنا وان بحني حتى دخلنا الى نوغلني على ام سنامه تغدو سنامه هي سالها ويدي عن ذلك الكس وقال له حيجري مثل ذلك سدا سوكلي ما مثل ما شيء او كراويتري قال عايشه تعيشه تدري عايشه سدا يكو جوابته وكلا يردوا كو جوابتي قال وخرس خرجنا وان بحني حتى جئنا الى نو تسمي مروان بن الحكم ذكر الله عبد الرحمن باوشيغي ما قالت طاوحي فذكر عبد الرحمن باوشيغي لهم روان ما قالت طاوشي ايلاهيم ام سلميه عائشه فقال مروان وحيره اقصمت عليك الهيم ان قضارت يا, عب... يا أبا محمد ابو محمد يا ابو عبد الرحمن ككديس عبد الرحمن كلفتيس ويا ابو عبد الرحمن سو مقريسين عبد الرحمن قعدي في وحا وي يعني لفتيسا مركه أو الرحمن خييث ابو محمد ليده يا ابا محمد ابا محمدو تركب النواذولي او واذفولي دابتي دبليده دا. فانها بالباب البابتي تاغنت حي وفلتت هبنواذو تجي لا ابي ابي هريره صح لانه بارضه دوتي سيبو كسميهي ذل حقيقي فلا تخبرنه هو ادورهم لذلك القصد فركبت عبد الرحمن بافوري وركبت معه هنم عيسى بن لفوراي عبد الرحمن بافوري وركبت معه هنم عيسى بن حتى تينى ابا ورارته لا نوتغني فتحدث معه ليير شيكيسي ص عبد الرحمن صعه ص عبد ثم ساعد ذا اللحن قد قامها اختي وكمه <تصفيق> ثم ذكر الله ذلك على راسه شيغي فقال الله ابو راد تاكيري لا علم لي بذلك لا علم اقوني بس ما لي انا بذاك ارنكس ان اقون مر هي انما اخبرني وحي ورخمن مخبر من ورخمن ين باي ورخمي بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كثمان مقل بس الامر كان وحو من ام باشي ذا يقول يري سوي يقول ما انا شي معنى لا شيء لفي البخاري ياسي في عنسي عدي حديثه البخاري وحو سلمى وحيري حدثني الفضل لا علم لي بذلك حدثني الفضل بن عباس وهو اعلم انا اقول له مليح لكن سحابي يفضل بن عباس نورنزري اوم باي ايشاري صار انا في اليقن واي اللهم صل على سيدنا حدثني عن مالك عن صمي مولى ابي بكر عن بكر بن الرحمن عن عائشة عن أمي الزوجين نبي النبي, النبي قلب دي صلى الله عليه وسلم أنهما لبضى سكالة بحيرها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مخففا من الفقيرة اللغة العربية إنه حال شأنه كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح كواب نيسا جنوبا يسغل جنابه لا من جماع جماع وربات الجناب لا سيكاتب غير احتلام ريال عامتين ثم يصوم صون النبي نبي صلى الله عليه وسلم marka laakiin janaabolaaysa garanay in bisag oo janaabada waba يود du laaciso ma ila ma maah maanaada doo waxa marci janaabadaas kadib aad iska meeqdo subaxu gari taa laga mashrakeeyo sidoo janaabali bo subaxu du laaci weeyaan soomaa maratays laakiin maashu salba ku jirtaa jawaqii xayba ahay haduu dhig yahay xayku ka go'o habl iyada oo walimaayran masoomi kalta waa yar siixo soomaha soomkel soo sahya wakadali kan nifaqo qofna leeyna ee umusha gudita hadii marka dhiggu ka go'a habeenki balkan waran iyada no soomkel ma ansaxiya dad is ka soomaan iyo walimaayran ha uu ansaxiya ama zmeyiga ha uga tagaan ka ama sabab ha uga و هو يواصل جلوبك كل ما وصل الجماهير توقعان الا وح ير مويان اللهم صلي عليه سيدنا بالسلام عليه الواسطه باب ما جاء وحكم في الرخصات يفسح الا يسكو فسخاي في القبلة النقشله لو فسخاي للاصاي وقفه الصوم ننقص صوم الاسلام دي شنو السطر الخضر فسخ اللهم صل عليه وتقبل لكن اول كان بارجلتي قادوا كقو بعد الفجر صبح مرقد الا اذان كو غار قديم حدو كان قوه ملخصون كو ما صحيح الله عليه وتقبل مره نيكا صومام مره سحا ويهان ان انقشده لو غليو اسلامتيس اودوكن كرو همشاو هاو دونكادام زين هاو دونكاداي اللهم صل على سيدنا <تصفيق> زرقان الرحيم الله تعالى وجوشيغي هي... على أن من قبل والصليم فلا شيء عليه وصينتو دونكادو نوب قالنا شيء شيسم احمد كا وايه تا ان امدا حديو مركه سحويان مديو دجيو مدي ما بي... ماني ماها ما مدي هدو دجيو كذا مركه سحويان سلا سوقله حنفيه الشافعيي وهاي لها ما له غمانه معنى ضرين ضرين شي قال مرخه بياكي لكن بين من ذا هاي عاليه الله يودي مذيئه هو مرخه اكثر ضران قالوا قالوا كلام من بعض الجماعه كل مدينه يا سوقه ردي في مدينه كل من ذا عادانه انهين ما سو قادينها لكن امام مالك هو فقاهه امام احمد هو مالك يا امام احمد وحاكو تجيني واحد الولاد التلاميذ قالوا لي روايه تقول لي هي انه سو قضيله روايه لا في السيد غادح مسو قضيله لي ملكت بعد موياون بوكشدي انه ملكت بعد موياون مليدو لكن بعد كاغا تما بو فورديو لا شي ما طال ضيق الصواب الليل هذا كنت مع واحد بسو يحيى عن مالك عن زيد بن أصلم انا عذابني يوسف هذا الرجل يا قبل على مونتري براطس انتي سوي واستغفر صومن في رد عليه شنو بعد فوجد من ذلك كان تعرض لوجع عمرو شديد الالم انت تصور هدوء عمرو يا هدانا وهاي فارسل براطس انتي سوي ديسو عن ذلك ارنكس فدخلت على ام سلمة ابو شيء زوج الله عليه وسلم فذكر ذلك الله فذكر ورجع ذلك وصلنا وشايتهم فاخبر لها ام صالمه روحي اورنتي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل انه مرخص حوايا دونكني وهو صاحي سوسومن فرد جعل وينقطي فاخبر زوجها سوت جلي ورانتي بذلك ارنقس فالزاد ابو حز زي بذلك ارنقس وقال لو شاي النبي دونكن جليها شرق شر ابو زيادي وقال ابو حروا شرقيه لصنا منه اناقو مثل رسول الله رسول الله الله عليه وسلم اكرم الله الهي يحلوا حلالين رسول الله رسول الله عليه وسلم ما شاء وحدو ما يساوموا ما شاء صح ثم رجعت امراته اسنان دي سوا صو نقطه لا ام سلمى ترك سو نقطه فوجدت وجهها شيء عند اكلها خلاص والله رسول الله كان شاصم ورسل فقره في دارك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وحور ما لهذه المراه قبر المحاكل معي سو فاخبرت ورنت ام صلمته اني وحسن نقريص ام صلمه تاير ورنت ام صلمته قال الرسول الله عليه وسلم خدي الا اخبرت بها اميال ورنت اني افعل ذلك اني وصاصميه اريكم كن اني اوصوم مياد وقال حيث ان قد اخبرته او انور خميه فذهب الى الزوجه او ديج اللي بقت لي فاخبره ويورنتي فزاد هو زي ذلك هذا شرغ شرغا شر بزيادي وقال وحمد الله صنم مثل رسوله صلى الله عليه رسول الله وكلامه الله يحن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله وحلالنا يا الهي ما شاء وحضوني فقد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وحيري والله ماخذت الناركم لا اتقاكم في دينكم افشدوا بدن بالله الله سبحانه وتعالى في دينكم الله كعبس وعلمكم الى الكو حدودي حدودي ساكيدون فيها قانانة اذهب وحاوية موالله شط الشيخ اذهب وانا ادخالي طيب بالله ادوي وحدثني عن مالك عن أجشامل عروتها عن أبيه عنائشتها أم المبلينة رضي الله عنها أنها قال ذو حيتري إن كان رسول الله, الله عليه شأن رسول صلى الله عليه وسلم إنه حالي أشانية كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضلوا كي ننقذ بعض أزواجي حاسسكي سبركود وهو صائم يسوى الصومن ثم ضحك ويقص شيء حقوقه سيساء حقوقه سيساء اللي جاء بمعنى وحويا إن أي رقو أي نيش حنان كريم أيو أردت وحكي لديها الماء مع ثلاثة فالذي كان يجيبها ايضا لكي دعا والخصاصي كوكوس لساوينا هذا <تصفيق> صاحب القصة وحد مثلا عن مالك عيحة بن سعيد مرض ان عاتكتها قبل ان لو نجرم كمنات زيد بن عبر النفيل زيد بن عبر النفيل قبل ان يسيها امرأة عمر وخطاب عمر وخطابنا وهذا نرغب اصحابها قبل ان يسي كان حيث تقبله تيرنكتها رأس عمر بن خطاء عمر وخطاء مليحيسة وهو صائب وصائب فلا ينهى هؤلاء دينته مرق روح بلاندي هيلو من أجمل النصائف العربية هيلو وكان متمسكة في دينها دين تيرنا من أهل وقدروا بها مرخاص ولادوه مشغول يجري مرخاص مره وخطاء مجعله وحدثني عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله أن عايشة بنتي قلحة أنها كان لنا يا هيد عند عايشة عايشة أكتيدة زوجنا من نبي حاسك سيدي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها وقلي زوجها وذيكيبه هناك الكاسو وقلي وهو عبد الله بن عبد الرحمن يبكر الأصديق ويان وذيكيبه وهو صامي صلى الله عليه فقال له عايشة كتلي ما يمنعك محاكو ديدي أن تدنو وإناظ الروات من أهل كريركاقة وفتقبلها لنكتي وتلعبها لعياتي قالوا حيني قبلها وان نكتب قبلها حمزة يا أبو قدرا أقبلها ميان كنية والحالة أنا أن أعنقنا الصائمة عن الصائمة قالوا حيثي نعم ها وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا فريرة واستعدنا بوقاص كان وحياها يرخصان كوي في القبلة ان انكشرة للصائمة كالصائمة بمرخ وفسيح الجريم ووقف كالصائمة ان انكشرة ويفسيح الجريم لأنه يسكر كذلك أبو ما جاء بحكم بابي هاي في التشديد بح... أتكين ليس... أتكين في القبلة المكشفة للصائبة قفت الصوامن وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوه قاري أن عائشة الزوجين والنبي حاسسية صلى الله عليه وسلم كان إذا, إذا ذكرت مرحلة الشيكة عن رسول الله الرسول عليه صلى الله عليه وسلم يقبل أن كانت له هو صائم وصوى الصوامين تقولوا حور انجلتك وأيوك في نبا أملكه سنشبلا للنفس النفتي سكاها نشبلا من رسول الله الرسول عليه صلى الله عليه وسلم معنى كما هنشبتنيه وكما هنشيلته هنا سيكون هناك وضع واي وهو اسمح ان جنكتي واي وكينه لا ابلكو كهنا شبدن نفسي نفسيسا او رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هي حر تعلمالي وحودي الله شان حر وتوحودي قال عروه بن الزبير وحودي لم ارى القبلة وطون كشد وما ارى اس اي مقطه صومن تدعو الى خير خيره ويرسه قفطه صومه قدو دنكديسانديش كل خيرن كقادانو مليمايو ويري واحد بسلي عن مالك عن زيد بن اسلم اعطاه بن يسار ana abdullah ibn abbas ila wa hala waydi'a an qiblatid dunqashad wa la saani qofka sooman wasumnatai faroghisaw wa lawa safi faroghisadi wa wafa safi faroghisaw wa wafa safi hadunqashadi li shaykh odayha wa odaygu baran saasama laho soomaha dugu biilo dig boodaydi u kadar yipta anna wa un caayudaw ka yara dareyti wa jamal muhtasagu soniyo xamba kefe tele yaa halis weeyaan marka isagoo عن sala ah abdullahi ibn abbas uu ku raadisan wax hadal aan malik aan naafi an abdullahi ibn umar kaano wuxuu ahan yamha akidi ila an qibla tan qashdan iyo wal mubaasharatan mubaashararan oo lissaayim qofka somo والله أعلم وصلى الله عليه